ثم استوزنا الأرض وسخر الشمس والقبر كله يجري لأجر مصيب يدبر الأمر Tu pense c' tu fan إن جاء جد تعجب القولهم من قبلي المثلات وإن عبتك نذوم وطغة الناس وإن عبك لشديد ويقول لك मुझके Surah al هَلْ مَنْ يَصِيدُ بِنَا دَئِيَشًا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ Surah Al-Fatihah Om taught em fi o هل تستوي الظلمات والنذر ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه, فتشابه الخلق عليهم قل الله كل شيء وهو الواحد أنزل من السماء إلا أنفسانت أردية بقدرها فاحتمل فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء كنية أو متاع زبد مثله كذلك نضر فأما الزبد فيذهب دفا، وأما ما ينفع الناس فينفث في الأرض، كذلك يضرب الله الأنفال، لَلَّذِينَ اسْتَجَبُوا وَالَّذِينَ لَمْ يستجيبوا لَهُ لَوْ إِنَّهُ لو أن لهم ما في الأرض No, <laughs> لفضيله الدكتور ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ارتفاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا ممن رزقناهم سرعا ويدرعون بالحسد السيء أولئك لهم رق بدار جنة عدن يدخلونها ومن صلح, ومن صلح من أذانهم وزواجهم ودررياتهم يدخلون عليهم من كل باب والملائكة الذين ينبضون أهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون, ويقطعون من أمر الله به أن يوصل ويفسدون, ويفسدون Allahu yabsud al-izqad biya sha من قبلهم مل الذي إليك وهم وهم هو إليك الذي هو لا إلَّا أَعْلَمُ أَنَّهُ أَرَيْهِ تَوَكَّلُ أَرَيْهِ تَوَكَّلُ وَإِلَيْهِ مَتَابُ وَلَوْ أَنَّكُرْ أَنْ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قطعت بِهِ الأرض أَوْ كُلِّمَ بِهِ الموتى بل لله الأمر جميل أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّوْ يشاء الله لَهَدَ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تصيبهم بما صنعوا قَارِهَةٌ أَوْ تَقُرُّ قَرِيبًا أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخفني عاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عطاب أفمن هو قائم على كل نفس بمن كسب وجعلوا لله شركاء أم بما لا في الأرض أم وزينا للذين كفروا مكرهم وصُدوا, وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من لهم عذاب في حياة الدنيا لهم عذاب في, الحياة الدنيا لهم عذاب في الحياة الدنيا I'm وعقب الكافرين المنهار سيف عقب الذين اتقر وعقب الكافرين إنما أمرت أن أحبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه كآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت ورسمنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وما كان برسوله توفينك فإنما عليك مبلغ وعلين في سبب أو لم يرو الأرض من والله إِبْلَى حُكْمِهِ وَهُوَ سَيِّرُ الْفِسَارَ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ يَعْلَمُ مَا تَقْسِهُ كُلُّ نَفْسٍ وَشَيَّعَنَ لَهُمُ الْكُفَّارُ مِنَ الْعَقَبَةِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُسْلِمًا قُلْ بِاللَّهِ